والله الرحمن الرحيم <تصفيق> أضم الصلاة لأولوك الشمس إلى وسط الليل وان الفاجع كان مشددا <تصفيق> ومن الذين ف ربك مقالاً محموداً ورد بأدفلني مدخل صدق وأخلني مخرج صدق وَقُلِ جاء الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن زهب الباطل إن Yeah. <laughs> ve ne unzibu wali illa وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ كَانَ يَرْوَسَ وَالْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا صدق الله